Oh, uh boy. -huh. لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم انَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُذَرُّ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْغَفْلَةِ أَمْ تُمَنَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ فَيَكُونَ وَمَا كَانَ وَأَن يُحْسَبَ الَّذِينَ يَغْلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَيْرَ حَقٍّ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والمعارض